إِذَا ا ل س موسوعه ا ء شَقَّتْ أ ذ ن ت ا وَحُقَّتْ و ل ن ا ا ل أ ر ض س ي للعلوم الاسلاميه ف ي و ت ت وَأَذِنَتْ ل ر ب ه و ح ق ا أ ي ا الْإِنَّ موسوعه النابلسي م للعلوم ا ل ا س ب ا م ي ه اسماء الله ب إ ى أ ل ه م س ر و و ا ن ى اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن أ ن لن يحور بنا وربه كان ب ه ب ص ي ر ا ف ل ا أقسم ب ا ل ش ف ق و ا ل ل ي ل و م ا وسق و ا ل ق م ر إ ذ ا ت س ق ل ا عن طبق ف م ا ل ه م ل ا ي ؤ م ن ن و و إ ذ ا ق ر ء ع ل ي ه م ا ل ق ر آ ن لا ي س و ن